أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا يَأْكُلُهُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ إِنَّ فِيهِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ ثَمَرَاتِهِ يَأْكُلُونَ أَمْ هُوَ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ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 وقال الشيطان لم ما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتم فاستجبتم لي فلا تلوموا تَكُن مَا أَنَا بِنَصْرِخِك وَمَا أَنْتَ بِنَصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تحتيا الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيته فيها سلام الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه أصلها ثابت وذرعها في السماء